ناقشون ناقشاني ناقشان احلى البك ومايل سبي واعتذر مولاي قالو مهزله ناقشان احلى البك ومايل سبي واعتذر مولاي راح اظم وجهه عليك بتبئنا حتى راوي الدمع تمسبلا تن قلت مرنجل دموع الرجال بس عليك Ta'ni qimmet marjala Ta'ni qillet marjala dmur arjala Bes ali akum ta'ni qimmet marjala ما ينصبونك امين صدق وبهذا الامر مو مخطئ يا امين يا غير ما ينصبونك فتقوا هذا الأمر مو مخطئين لأن قالوا لك عليهم ما تصير وأنت يا مولاي أمير المؤمنين صدقه و ضحى بالامر مو مخطئين لان قالوا لك عليهم تصيب او يا مولا شنهي حجتهم حلو ما نصبوك چينت جاهل لا يحيدر كاذبي انت مو جاهل چينت عمرك زغير وكانهم اكبار لكن جاهلين اي كانهم اكبار اکبار لائکن جاہل اے